وكذلك أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بينات وَأَنَّ الله يهدي من يريد إِنَّ இல்லவி وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُونَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَا من فِي الْأَرْضِ மேல்வுரும وَالشَّجَرُ, والشجر, والشجر وال كَانَ صِيرُ حَقَّ لِهِ الْعَذَاب وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُقْرِم إِنَّ اللَّهَ هَذَانِ خَصْمَانِ خَدَّافُونَ فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ فِي آبُهِمْ مِنَّا فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميد يوسف اره به ما في بطونه من الجلول وان هم مقامع من حديد كلما ذال ذال حيك ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا لِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أرواح اللون في <تصفيق>